قزائن الرحمن تقدم فتاة الحاج. يقول السائل أرى أثناء طوافي نساء إذا الرجال أثناء الطواف فهل هذا صحيح وما على المرأة في هذه الحالة هذا منكر ودب إنكاره ودب رده وهذا يفسد على المرء وهو يحج ويشكل على نيته النبي صلى الله عليه وسلم هذا أدب صراحة لا أقول مات لكنه ذهب بعيدا جدا فعلينا بإحيائه أم سلمة رضي الله عنها أرضاها لما سألت النبي وكانت شكية أمرها أن تطوف ليلا شوف أداب النساء هنا ليلا وأن تطوف خلف خلف الرجال فطافت على بعير خلف الرجال فعلى النساء أن يتبعدن عن الرجال فإن هذه الخلطة خلطة داعية إلى الفتنة فليتقين الله بعدا عن الرجال وعدم التزح